إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العرض مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من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 لم نجعل له من قبل سميعاً وقال رب أن يكون لغلان وَكَانَتِ امرأة عاقرة وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا